يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل قال ذرة خير يره ومن يعمل مثل ذرة شرا يره